بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُلِبَت الرُّوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد.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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 فاصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا في الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا